إذ ق ت فيم فقتَلَغوس ق تفثوق ق إ ت مرنهُ ك غُ صح فليأخذوا أسيحةهم فإذا سجدوا فليكونوا منه آرائكم قالا لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم anh chị cùng mùa anh Kali An tampocokum وإذا قمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة في بتي غان وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحق كُمَ وَئِينًا مَا فِي بِمَا أَرَاكَهُ وَإذَا